لسه كم شهر لسه يا جدعان محضر ايه بعد كده محضر ايه يعني اه تعالوا خلصنا شهر خلصنا شهر 10 قبل الصوره للصوره دي 10 خلاص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 اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم بشيء من الإيجاز والتوضيح فيما يتعلق بصورة نوح صورة نوح طبعا سميت بهذا الاسم لأن مدار صورة نوح إنما هو على ذكر قصة نوح عليه السلام وكيف بيّن الله تبارك وتعالى لنا الطريقة التي توجه بها بالدعوة إلى قومه وكيف أنظرهم وحضرهم وبشرهم ودلهم وأخبرهم ثم كانت العقبة التكذيب ثم حاق بهم ما كانوا به يستهزئون وصورة نوح التي بين أيدينا جاءت بشيء من الإجاز وهذا الإيجاد جاء موضحا ومبينا في صور أخرى كصورة الأعراف مثلا وصورة هود جاء بالتفصيل في صورة هود عليه السلام قال الله تعالى إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب عليم إن ربنا بيخبر سبحانه وتعالى أنه أرسل نوحا إلى قومه وكان هذا الإرسال انذار لهم قبل أن يحل بهم العذاب المؤلم نوح عليه السلام هو أول رسول أرسله الله عز وجل إلى الناس الدليل على ذلك قول الله تعالى إنا أوحينا إلى نوح إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده فبيّن الله تبارك وتعالى أن النبيين الذين أبعثهم الله النمو كانوا من بعد نوح عليه السلام كذلك في الحديث المتفق عليه في حديث الشفاعة الطويل عندما يجتمع الناس يوم القيامة فيأتون آدم فيقول يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته يريدون منه الشفاعة فيقول لا أقدر عليه ولكن أتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله عز وجل فهذا اعتراف بأن نوح عليه السلام كان أول رسول بعثه الله عز وجل أما بالنسبة لآدم عليه السلام فقيل أنه كان رسول ولكن الرسول لمن؟ لأهل العلم فيها أقوال كان رسولا إلى زوجه وأولاده لأنه لم يكن في زمان إلا الزوج والأولاد ولم يكن رسولا إلى بني آدم إنما يعني إلى, إلى, إلى, إلى, إلى الشعب إنما كان رسولا للزوج والأولاد ده هذا على قول بعض أهل العلم الأمر الثاني قالوا أنه كان رسول لأهل التوحيد لأنه لم يكن من ذرية آدم أحد مشرك كانوا صحيح منهم من وقع في المعاصل لكن كانوا على التوحيد فكان رسولاً للموحدين كما قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين يبقى باعتبار أنه كان رسول لو كان يعنى من قال أنه كان نبي أو رسول فإنه رسول لزوجه وأولاده أو كان رسولاً للموحدين أما نوح عليه السلام فإنما كان رسولا للمشركين لأن نوح عليه السلام لما جاء إلى الناس أنظرهم من الشرك لأنهم كانوا اتخذوا الأصنام أليها من دولة أما في زمن آدم لم يكن ثم أصنام ونوح عليه السلام وصفه الله تبارك وتعالى بأنه عبد شكور فقال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وهذا ثناء من الله تبارك وتعالى عليه أنه كان شكور والشكور كثير الشكر هو الشكور أقوى من الشاكر الشاكر فعل يدل على الفعل أما الشكور المبالغة في الشكر إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين إذن نوح عليه السلام عرف قومه أنه نذير مبين والنذير معناه المحذر النذير هو الذي يحذرك من الشر قبل أن يقع كل الرسل أرسلهم الله تبارك وتعالى ليحذروا أقوامهم من عذاب الله يعني ما من نبي إلا, وحذرك أو إلا وأرسله الله تبارك وتعالى منذر لقومه ولذلك قال الله تبارك وتعالى وإن من أمة إلا خلا نذير إذن أي رسول أي رسول أرسله الله تبارك وتعالى إنما أرسله لينذر الناس من عاقبة الشرك والمعاصي ينذرهم من أي شيء ينذرهم من العقوبة من عذاب الله تبارك وتعالى نعم ولكن سياسة الآيات بالتكلم على النذارة لماذا لأن الله تبارك وتعالى قال رسلاً مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل يعني طالما أن الله أرسل إليك من ينذرك العذاب لن تكن لك حجة عند الله عندما يعذبك كما قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله يبقى مهمة رسول أنه ينذر الناس من عذاب الله حتى لا يكن لأحد حجة على الله تبارك وتعالى يوم القيامة ولذلك بيّن الله تعالى ذلك فقال كلما ألقي فيها فوج سأل لهم خزناتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير ابقى انققت المعذرة وسيقى الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزناتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا إذن مهمة الرسول هو أنه ينذر الناس قبل أن يأتي عذاب رب العالمين سبحانه وتعالى. حتى تنقطع الحج والمعذير عند الله يوم القيامة لا يكن لأحد حج فيقول مثلا ما جاءنا من بشير ولا نذير ولذلك قال الله تبارك وتعالى يا أيها أهل الكتابي قد جاءكم الرسول بينكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ونذير فقد جاءكم بشير ونذير يبقى هذه مهمة الرسل ماذا نستفيد من هذه المهمة الداعي إلى الله لابد أن يسلك, أن يسلك في دعوتي هذا المسلك لا تكن الدعوة مجرد يعني تبشير فقط ولا ترغيب فقط لا بد أن تنذر والله سبحانه وتعالى الذي خلق النفس البشرية ويعلم الأسباب التي تجرها إلى الطاعة فهذه من جملة الأسباب التخويف التخويف إن أنت تنذر العذاب لأنك لأن إذا أنظرت انسان من عذاب الله هذا يرضعه لذلك مثلا ما تجد وحد ظلم تقول حسب يا الله ونعم الوكيل لا ويرجع يبدأ يفكر صح؟ لذلك موسى عليه السلام لما جاءه السحراء فقال لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب انظروا ولما انظرمش اللهم ما تكذبوش حتى لا ينزل عليكم عذاب يهلككم فكانت النتيجة فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوة مجرد أن يخوفهم أمرهم حصل بعد ما كانوا متفقين على أن يجادل موسى أول ما خوفهم حصل بينهم تنازع بدأ بينهم ناس تخاف تقول لا ما فيش داعي احنا من ناش دخل به لحسن يكون صح كده يعني فالإنذار من عذاب الله مهمة الدعوة الدعاء إلى الله يعني مثلاً دم تأتي إنسان وتقول لهم مثلاً تذكروا أنت لماذا تفرض في الصلاة اعلم أن الذي يفرض في الصلاة أول ما يسأل يوم القيامة عن صلاة ثم إنك إذا فردت في الصلاة جرتك هذه إلى معاص الله وقد أنذر الله عز وجل وحذر فقال قو أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة فهل أنت تستطيع أن تتحمل نار وقودها الناس والحجارة ثم أنك ستموت ألا تخاف أن تأتيك الملائكة وأنت أو أنت على المعاصي فتعذب عذاب خالد المهم الإنذار يأتي بالثمر ان ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل اياتهم عذاب اليم قال يا قوم اني لكم نذير مبين مبين يعني ايه واضح النظاره يعني جئت انذركم وهذه النظاره نظاره بيينه واضحه ظاهره مفيش فيها خفاء مفيش فيها تردد مفيش فيها ممكن يحصل يعني ممكن تقول انت لو ما ربنا وما بك العذاب ده بينهم مش ينزل أو ما ينزلش أو ربما يصيبك هذا اسمه تردد أما المبين يعني الواضح الظاهر الجري إني لكم نذير مبين أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعون دي مهمة الرسل ومهمة ادعاة إلى الله عبادة الله تبارك وتعالى لأنها الغاية التي من أجلها خلق الله الإنسان المهمة التي من أجلها خلق الله الانسان هي القيام بالعبوديه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتدري ما حق الله على العباد قال ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ان نعبد الله واتقوه اتقوه يعني ايه اجتنبوا عذابه اجتنبوا سخطه يبقى مطالب بانك تعبد الله سبحانه وتعالى وتتجنب كل الأسباب التي تجلب عليك الصخط والعذاب من الله جل ثلاثه أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعون وأطيعوني يعني أطيعوني فيما أمركم به لأنني لا أتكلم من جعبتي لا أتكلم من عندي نفسي درسوه كل ما أأمركم به إنما هو أمر الله أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعون طيب جاء الإنذار باقي التبشير وكأن سائل يقول لو أنني استجبت لكلامك فعبدت الله واتقيته وأطعتك ماذا يكون لي كل إنسان وهي النفس البشرية جبلت على ذلك جملت على انتظار الثمرة بعد العمل بل إن الثمرة هي التي تقوّن نفسها على العمل يعني أنت لو سألت نفسك أنت تستيقظ في الصباح الباكر وتذهب إلى العمل وممكن تكون مجهد وتعبال ومريض وتروح ليه كل هذا لأنك تنتظر الراتب في آخر الشهر صح؟ الراتب <تصفيق> بكرة؟ فكل يعمل ينتظر الناتب ينتظر الأجر هي النفس البشرية جبلت كده جبلت على هذا أنها تنتظر المقابل المقابل فرب العزة تبارك وتعالى هو الذي خلق النفس ويعلم ما فيها فبيتعامل معها بما يستميلها إلى العبادة أن يعبدوا الله والتقوى وأطيعون تكون نتيجة ايه يقفل لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى وطبعا مغفرة الذنب أعظم نعمة يمنى الله بها على العبد أن يغفر لك ذنبك أعظم نعمة يعني تخيل في في, في آخر عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال الله والمهاجرين والأنصار الذين قدموا أعمارهم وأموالهم وكل شيء قدموها لله في آخر المطاف قال الله تعالى قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسر شو تخيل جزاك الله في الآخر لقد تاب الله على النبي فأفضل نعمة يمن الله بي عليك أن يغفر لك ويتوب عليك أن عبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قال سبحانه وتعالى يغفر لكم من ذنوبكم المن هنا قد تكون من الطبعضية والمعنى يغفر لكم من ذنوبكم يعني لا يغفر جميع الذنوب صح كده فلأهل العلم فيها أقوال فريق من أهل العلم قال يغفر لكم من ذنوبكم قالوا المن هنا زائدة زائدة بمعنى إيه أنها لا تؤثر في المعنى يغفل لكم من ذنوبكم يعني يغفل لكم ذنوبكم وأما الذين قالوا أن من قبعضية وجهوها بعدة توجهات ما هي الذنوب التي تغفر والذنوب التي لا تغفر فقالوا يغفل لكم من ذنوبكم يعني يغفل لكم الذنوب الكبار الكبائر التي تستوجب العقاب أما الصغائر فإن الأعمال الصالحة تغفرها كما قال الله تعالى ان تشتربوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال سبحانه وتعالى اا الا لم لا انت اشتربوا كبائر ما تنهون عنه قلناها اما الآية الذين يشتربون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم يعني الا الصغائر فالله عز وجل يقفرها فيغفر لكم من ذنوبكم يعني يغفر لكم الذنوب الكبار ولكن باعمال الايمان يغفر الله عز وجل الصغائر <تصفيق> من هل زائده طبعا زائده يعني ايه لا زائده يعني لا تؤثر في المعنى مش معنى مش معنى من لا يعني يغفر لك من ذنبك يعني يغفر لك ذنبك وهذا جائز في كلام العرب ليس يعني لماذا لازمة لا طابع لا لا لا. كما ساعة تأتي ما أيضا زائدة بمعنى أنها لا تؤثر في الإعراب أو لا تؤثر في المعنى وقيل أن المن أو الذنوب التي تغفر هي الذنوب التي بينك وبين الله يغفر لكم من ذنوبكم يعني يغفر لك الذنوب التي تتعلق بينك وبين الله ليس للعباد بها تعلق يعني مثلا أنت أدنبت ذنب نظرت نظرة فردت في حق الله هذا الذنب الذي يغفر أما الذنب الذي لا يغفر هو فيما يتعلق بحقوق العباد مثل المظالم وعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين لأن الدين حقه من حقوق العباد وقيل يغفر لكم من ذنوبكم يعني يغفر لكم ما كان من ذنوبكم قبل الإيمان يعني الذنوب الذي كان في الجهلية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان يجب ما قبل يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى أيضا لأهل العلم في قوله سبحانه وتعالى ويؤخركم من أجل مسمى معانم فقالوا ويؤخركم إلى أجل مسمى يعني يؤخر عذابكم إلى آجالكم المقدرة والمعنى أنكم إن عبدتم الله واتقيتموه وأعطعتم الرسول يكون ثواب الله لكم أنه لا يعذبكم في الدنيا بالاستئصال لا يرسل عليكم بركين ولا الصواعق ولا الزلازل وتظل في متعة في حياتكم حتى تموتوا لأن الله تعالى قال وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَتُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أو تحلُّوا قريباً من داريم حتى يأتي وعد الله الزلازل والأعصير والرياح والسيول والبركين دي المعنى أنت لما تسمع مثلاً في إعصار في هيئة دي ولاية في أمريكا مثلاً أو إعصار في كالإرثونيا مثلاً أو الحرائق التي تدمر غابات في أستراليا تدمر بلاد أو السيول أو الرياح الباردة الأعصير التي تقتلع الأشجار وتهدم البيوت دي القارعة التي قال الله فيها ولا يزال تدلع الاستمرار ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا أي بكفرهم قارعة قارعة مصيبة أو تحل قريباً من دريم حتى يأتي وعد الله إن الله ليخل فحتى يأتي وعد الله له عذاب يوم القيام أما الإيمان الإيمان يكون سبباً في رفع هذا العذاب في الدنيا وهذا المعنى أن يعبدوا الله واتقوا وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخر عذابكم لا يعذبكم إلى أن تموتوا ثم يحاسب كل إنسان على عمله هذا هو المعنى ويؤخركم إلى أجل مسمى وقيل أن التأخر هنا بمعناه أنه يزيد في الأجل ويؤخركم إلى أجل يعني يطل لكم في الأعمار وهذه الآية دلالة على أن عبادة الله تبارك وتعالى قد تكون سبباً في زيادة العمر قد يقول قائل كيف يزيد العمر؟ وقد قال الله تعالى كل أجل كتاب كل واحد له أجل مكتوب وقال سبحانه نحن قدرنا بينكم الموت والطفل هو في رحم أمه يأتي ملك فيكتب أجله ورزقه وعمله كيف نجمع من الأمرين الأمر في غاية السهولة إن شاء الله قالوا إن الله تبارك وتعالى يقضل للعبد أنه إن أطاعه يعمره مئة سنة وإن عصاه يعمره ثمانين سنة وقد علم الله تبارك وتعالى ما سيكون من العبد هيطيع ولا ما يطيعوش صح كده؟ فيكون منتهى الأمر الذي كتبه الله هو ما سيفعله العبد ولكن من ناحية الاختيار فقد خير الله هذا العبد أنك لو فعلت يبقى عمرك كذا ما فعلتش يبقى عمرك كذا تماما كما تقول لعامل من العمال مثلا لو أنك ضللت في العمل إلى المغرب سأعطيك أجر كذا ولو أنك عملت للعصر سأعطيك أجر كده ولكن انت عندك خبرة بقدرة هذا الإنسان يقدر يشتغل بأم درش يعني تقول له والله لو أنت اشتغلت لإلى المغرب هعطيك مين جنيه اشغلت العصر هديك ستين جنيه ولكن أنت عارف أن هذا العرض ليس يشتغل للغاية في, في أنت؟ لغاية العصر فأنت تكتب تقوم تسيب الأجر كده مع الغلام وتقول له ده ليس يشتغل لإلى العصر أما يخلص يدوله ستين جنيه مثلا يع وقد ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليسر رحمه العايز ويحب أن يوسع الله عليه في الرزق وينسأ أن يؤخر النسيء معنى التأخير النسيء زيادة في الكفر التأخير وينسأ له في أثره يعني يؤخر عمره فليسر رحمه خيل؟ طيب كيف يكون ذلك على الشرح الذي قلناه؟ الله تبارك وتعالى وعدنا بذلك وهو سبحانه وتعالى يعلم من منا سيستجيب ومن منا لن يستجيب فهذا يدل على أن أفعال البر تزيد في العمر وقد ورد أيضا حديث وإن كان في إسناده علا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار تزيدان في الأعمار تفضل اسميه فقط في العمر الله خير شكر الله وكيل بمعناه ان الله يوفقك ان تعمل اعمالا في وقت قصير يعملها غيرك في سنوات طوال تخيل يعني مثلا الامام النووي عمره كام سنه كم لا اكثر حوالي 43 سنه تقريبا قال 43 سنه تقريبا يعني حجم الكتب اللي الفها وكتبها بايده قد ايه ها تخيل احنا بس بعض الكتب يعني. المجموع شرح المهذب شرح مسلم رياض الصالحين ها الاذكار روضه الطالبين الكتب دي انت لو قعدت بس تنسخها تكتبها بس ده كان قبل بقى كان بيكتب ايده ما كانش ولا شيء كان بينسخ بايده شفت تخيل قد ايه كام سنه لو جبت واحد يكتبها بايده قد كام ده الكلام ده لو كتب فقط من غير ما يذاكر وينقح ويقارن ويدون لان وعشان مثلا ياتي المجموع شرح المهذب لما يشرح المجموع وياتي باقوال العلماء ويرجع لأصول الكتب الواحد ينضع عمره الآن في الآن الكتب ما يعرفش ألف كتاب فهذا يدلك على أن معنى ويؤخركم إلى المسمى يعني يبارك لكم في أعماركم فتعملون الأعمال الكثيرة في سنوات قليلة وهذا يدلنا على أن العبرة أو المقياس الذي بيننا وبيننا ببلاد الكفر ليس بطول المدة الزمنية يعني لو أننا اتقينا الله تبارك وتعالى فعلا في مصر وقمنا حدود الله وطبقنا فيما بيننا شريعة الله تبارك وتعالى سيكون جزاؤنا أن يغفر الله لنا الذنوب ويوفقنا لأعمال ينصلح بها أحوال البلاد والعباد لا تستطيع بلاد الكفر أن تقوم به في مئات السنين يعني ممكن نوفق إنه نعمل أعمال في مصر هنا مشاريع مشاريع مثلا في عشر سنوات غير من البلاد لا يقوم بها أو لا ينجزها في ثلاثين أربعين سنة وهذه من البركة سبحان الله طاعة الله تبارك وتعالى فيها كل ما يرجوه الإنسان من الخير يعني أنت ممكن تحصل أموال في مدة زمنية بسيطة من عمرك من تهجل غيرك ما يحصلاش اللي بعد 78 سن ممكن تصبح لك ذرية ممكن يصبح لك أثر في الناس بتقوى الله عز وجل هتكون أنت مثلا داعي إلى الله وإن كنت صغير السن ولكن ينفع الله بك ويجعل دعوتك مباركة في الناس غيرك يظل سنين ونحن شفنا كلام ده شفنا كلام ده فعلا ممكن يا جماعة وده كلام نشوفنا حقيقة ونحن شيخ مخلص نحسبه تقي يوفقه الله عزل لنشر الدعوة فيهتدي الناس على يده ويتعلم الناس على يده في سنوات قليلة بينما رجل آخر مثلاً, مثلا شيخ كبير في الأصل شيخ كبير أو في الأصل ممكن يظل عمره كله وليس له أي ذكر لأنه ممكن يكون شيخي أقصد شيخ يعني إيه كوظيفة يعني من الشيخ كشيخ يعني إنه وظيفة كذل وظيفة فإذن فتقوى الله تبارك وتعالى فيها الخير والبركة في كل شيء أسأل الله تعالى أن يسر علينا تقوى ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون يعني إذا جاء أجل الله الذي قدره على العباد فإذا جاء جنوب لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وده أو هذا الأمر يعلمنا شيء أن التحصر على الموت لا يكون إلا من الجهلة لأن هذا الإنسان الذين مثلا إذا مات الإنسان مات هو صغير ده اتخذ بدري هذا كلام هذا لا يخرج إلا من الجهلة هذا أجله لا ليس له في الدنيا نفس واحد ولا شربة واحدة ولا طعمة واحدة خلاص إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وهذا يعلمنا أن الإنسان إن دايما المسلم يكون شجاع لأن الخوف لا يطول في العمر والشجاعة لا تقصر من العمر لكل أجل كتاب إذا جاء الأجل خلاص قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلا مضاجعا وده السبب الحقيقي إن أشجع انسان على وجه الأرض رجل المؤمن أشجع انسان على وجه الأرض رجل المؤمن لأنه عارف أنا, أنا, أنا سأذهب مثلا أقاتل عدو أنا لو, لو أني جلست في بيتي هذا لن يؤخر أجلي ولو أنني لابثت العدو لن يقدم أجل أنا لي أجل سيأتي سيأتي سيأتيني سيأتيني أنا سأموت مثلا في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية هذا الوقت خلاص أموت فيه إما أن أموت وأنا أجاهد وإما أن أموت وأنا أخائف على السرير فالإنسان عندما يؤمن بهذا الأمر يصبح قوي القلب شجاع إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلموا إذن هذا هذه طريقة الدعوة التي قام بها نبي الله نوح عليه السلام هذه الدعوة ظلت كم سنة ألف سنة إلا خمسين عاما هو يدعو قومه بطريقة دي في هذا الإطار في آخر المطاف بدأ يشتاكي إلى الله عز وجل قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهار يعني يدعوهم بالليل في السهر يصهر معاهم ويدعوهم في أماكن التجمع اللهم وبالنهار أيضاً في الأسواق وفي الأندية إني دعوت قومي ليلاً ونهاراً فليم يزيدهم دعاء إلا فراراً أيها ذنب الله يعني يدعوهم إلى الله وهذه الدعوة لا تزيدهم إلا فراراً عن الله الإنسان اللي بيفر يعني يجتنب ويهرب كانوا بيهرب من الدعوة في ناس الوقت لو هما في مجلس ولا حاجه وانت جيت عشان اول ما اقول لك انت لسه هتقول لنا وتعد لنا وتقول لنا التقوى مش التقوى كده يعني يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم اياتنا فعلا قال رب هذا يبين لك مدى الجهد والمشقه التي قام بها نبي الله نوح لذلك إياك أن تظن أنك وأنت جالس في بيتك يسوي الله بينك وبين انسان ذهب يدعو الناس إلى الله أبدا لكل درجات مما عملوا يعني أنت قعدت في بيتك تعلمت هذا الدرس بعد رحت البيت هل يسوي الله بينك وبين إنسان تعلم هذا الدرس ومقام يدعو به الناس أبدا فالدعوة إلى الله عز وجل جهات جهات لذلك قال الله تعالى وما كان المؤمنون ينفروا كافا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا عليهم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء إلا فرارا شوف تخيل ها نوح عليه السلام بيشتكي إلى الله بيشتكي إلى الله وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذنه شمس معوش واستغشوا ثيابهم استغشوا يعني بيتغطوا كده عشان ما تشوفهمش وتقوم تكلمهم مش عايزين لي ولا عايزيني خلوك تشوفهم خلاص عياذا بالله وإنما وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا على الكفر واستكبروا استكبارا يعني ردوا الحق ردا قويا لأن الاستكبار هو رد الحق وغمط الناس وقوم نوح فعلوا ذلك بنوح عليه السلام أما بالنسبة لأتباع نوح فاستهزأوا منهم وقالوا وما نرى التبعك إلا الذين هم أرادل نبادي الرأي وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبر قال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق يعني رد الحق واستصغار الناس استحقار الناس قوم نوح قاموا بالكبر كل أما رد الحق الذي جاء به نوح واحتقروا أدباع نوح عليه السلام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا يعني شوف نوح عليه السلام بيدلي بمعذرته إلى الله يدلي بمعذرته إلى الله كأنه يقول يا رب أنا بذلت كل ما في وسعي في دعوة قوم كما أمرتني ده من باب إظهار المعذرة إلى الله تبارك وتعالى ده بيعلمنا إيه بقى يعلمنا أن الداعي إلى الله لابد أنه يبذل الجهد ويصبر على ذلك يعني مثلا ساعات يبقى في محاضرة مثلا في مسجد أو في معهد فالشيخ يذهب للمعهد يتلاقي اتنين قاعدين يقول يا بقى أنا بقى لي يوم بحضر في المحاضرة وقاعدى تفنن واجمع الأدلة وحاول اختصرها وبعدين قاعدين ما تلاقي شغل اتنين في بعض الناس وأنا منهم ممكن عزمته تضعف فأنا أقول يعني إن لم يكن هناك ما هو أولى من ذلك يعني مثلا أنت عندك محضر أحضر في أثنين ومحضر أحضر في أخمسين أما إذا كان هذا الوقت ليس عندك في محضراء فابذل أوسعك لله حتى تبقى قدمت المعضرة ويعلمنا فيهلا أن الناس يا جماعة الناس دعوتهم للدين ليس أمر سهل واستجابتهم للدين ليس أمر هيين. ليس أمر هين لأن الدين ضد رغبات النفس الدين ده قيد الدين ده سجد فعلا الدين سجد يسجنك يمنعك من أفعال كثيرة تبع أنت قاعد كده مثلا وجاء أمامك مثلا فيلم أو تمثلي النفس تهواها وتقوم أنت ومضيق على أولادك سجن ولا بالسجد سجن انت مثلا تريد ان تذهب انت وزوجك واولادك الى مكان كويس تروح تتلاقي ماكدنا فيه نساء متبرجئات ثم تقول الله واحدان اولاد سجن فاستجابة للدين ليس بالامر الهين ولذلك الامام احمد عليه رحمة الله وهذا طبعا بفضل العلم والنظر والعبودية يتجلى للقلوب بعض الأفهام الجميلة كان يقول لا تسأل عمن عم هلك كيف هلك يعني ما تسألش اللي راح النار راح إزاي سهل إنما سأل عمن نجى كيف نجى العبرة إن اللي هلك ده سهل أولي راح بيهلك ولكن صعب كده إن ينجو فما لهم عن التذكرة المعرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة يعني تخيل بيفر منك فرار الحمار من الأسد عشان ما يسمعهش قال الله وقال الرسول عشان ما يسمعهش قال الله وقال الرسول ممكن يفر منك فرار الحمار من الأسد وعندما ما زلت أردد في بعض إخواننا الفضلاء يعني نبقى في المسجد أول ما يعرف الشيخ يقوم يدي درس على طول يوم آيم من دول ما يقول الأسكار ولو ما فيه شيخة يتكلم يقل يقل طب ليه؟ طب ما تقل أسكر و... و... واسمع إيه المعنى يعني؟ لكن هكذا النفس النفس يعني إلا مراحم الله سبحانه وتعالى وإنما وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرها فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرار فقلت استغفر ربكم يعني هو دعاهم بعبادة الله وتقواه وطاعته وأن يستغفروا ربهم يعني يطلبوا من الله أن يغفر لهم ما كان من الذنوب فالاستغفار معناه التغطية ومنه المغفر المغفر اللي هي ايه؟ الخوزة اللي بالبسها الإنسان على رأسه بالاسمها المغفر ومنها حديث الإمام مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأس المغفر لذلك تغطي الرأس فطلبوا الاستغفار يعني أنك تسأل ربك أن يغطي ذنوبك ويمحوها لك ولا يترطب آثارها عليك فقلت استغفروا ربكم يعني يقول لهم اطلبوا من الله أن يغفر لكم ما كان وارجئوا عما كان من المعاصر إنه كان غفارا شديد المغفرة سبحانه وتعالى وإنكم إن فعلتم ذلك يكون لكم من الثواب من الدنيا فوق ما تتخيلون يعني إحنا قلنا في الآية الأولى قال نعبوضوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم الذنوبكم ويؤخركم الأجل المسمى كلنا نحب أن نعمر أم لا؟ يبقى إذن هذا مطلب دنيوي ده مطلب دنيوي فهذا من باب الترغيب إن أنت لو قطعت الله يطلع لك في العمر بدل ما تموت ودعبك ستين سنة أخرك كمان عشر سنين يبقى عيشت عشر سنين هذا لمن يرغب في الدنيا يبقى أنت بتطمعه وهنا زادهم من المطامع إنكم إن استغفرتم ربكم يرسل السماء عليكم بضراره يعني يرسل السحب بالأمطار تظل تمطر عليكم مطرا متواصلا مضرار يعني متواصل ومتعرفين أن الحياة كلها قيمة على الماء أهو بلاد حود النيل كلهم بيتقاتلهم على الماء الذي ينزل من السماء على أرض الحبشة ويخرج منه الأنهار صحة ومالصح؟ ويعني يعني نصل الله أن يسلمنا ويعفينا أن ممكن تكون حروب على الماء يعني لو, ما لو منعوا الماء عن نهر النيل كلنا هلموت وستبور أراضينا فهو يبشرهم وقول لهم استغفروا ربكم تكون الثمر أو النتيجة العاجلة أنه يرسل السماء عليكم مضرارا هيخلي الأمطار عندكم من الشرط في الشتاء فقط سينزل المطر في أي وقت سبحان الله العظيم البلاد الذي ينزل فيها المطر لا بد أنك تجدها دائما في خير وبركة والبلاد الذي ليس فيها مطر لا بد تجد فيها مجاعات وافتقار إلا أن يعودها الله بالأموال زي مثلا بلاد الجزيرة العربية لكن مصر مثلا طول عمرها أفضل من بلاد الجزيرة العربية قبل البترول بسبب الماء وذلك أقدم الحضارات حضارة مصر إليه بسبب المية المية يعني تقريبا 96% من أرض مصر لا يعبرها أحد وتكون مجتمعين ف4% تقريبا على ما يحضرني حول نار النيل الناس بتجتمع على الماء نزول الماء المطر الذي تتكون منه الأنهار والأبار وتسقى منه الزروع وتحيا بين الأرض الموات وتشرب منه البهائم وان به الناس كل هذا يكون بالاستغفار والتوبة إلى الله يعني أنا بوجه الرسالة دي لشعب مصر في بالذات في هذه الأيام الخروج من المأزق الاقتصادي اللي احنا فيه ده بهذه الطريقة أيوة الله بالاستغفار والتوبة إلى الله الخروج من المأزق الاقتصادي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب على المنبر فجاء الرجل وقال يا رسول الله جف الضرع ومات الضرع وهلك الأولاد ادعو الله أن يسقينا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أغثنا فجاءت سحابة مثل الترس زي الترس كده خرجت من خلف جبل الصحابة يقولون وما كان هناك في السماء قزع يعني قبل الدعوة دي كنا في الصيف كانش ولا قزعة قزعة لها حتة السحابة فخرجت سحابة مثل الترس من خلف الجبل وبعدين توزعت انتشرت كده حوله بقيت عرض المدينة وظلت تمطر أسبوعا كاملا أسبوع حتى غرقت الدنيا من المطر حتى جاء الرجل وقال ادعو الله انا جال حوالينا لان احنا غريئنا من المطر شوف فبتقوى الله سبحانه وتعالى يا سلام حاجة بسيطة جدا سهلة على من يسالها الله عليه بدلا ما تدل تروح وتعمل معاهدات وتدفع فلوس وتقوم الدين ممكن بتقول الله بدعوة في جو في الليل من رجل صالح ويغنيك الله عز وجل على نهر أثيب ينزعيك مطر يخلي نهر النيل يفيد عندك والأرض كلها تتملأ أبار فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم بدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار شوف عد معي كده المطر الماء للشرب والولد يبقى عندها كلات كتير ويوصل لك أسباب الرزي يبقى غني ويجعل لكم جنات يعني بساتين وحدائق وفي وسط البساتين يبقى فيه أنهار كده تبقى عيشها فين دي بقى؟ <تصفيق> يعني ولا أي قرية من القرى اللي بنسمع عنها دي أي قرية من القرى اللي بنسمع عنها دي مبقى شفاكت كل ذا بالاستغفار والتوبة وهذا دلنا على أن الاستغفار ملازمة الاستغفار والتوبة من المعاصي سبب في سعة الأرزاق على المستوى الشخصي أو المستوى الجماعي لو كلنا كده في مصر اتقينا الله لابد أن الله سيفتع علينا بركاته من السماء والأرض طيب احنا مش أدل لو أنت ألزمت نفسك في خاصية نفسك أن تستغفر الله كثيرا وأنت رايح وأنت جاي تستغفر الله ترجو من الله المغفرة وترجو من الله الثمرة لابد أن يتحقق لك وعد الله تجد يفتح الله لك أبواب رزق أنت لا تحتسبها طبعاً مش اسمع السماء تنزل تمطر عليك في الشقة الوحدك لكن القصد أن الله يرزقك من حيث لا تحتسم فقلت استغفر ربكم أنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم بضرارة ويمددكم بأموال وبنين فهذه وصية للفقراء الذين يريدون ساعة الأرزاق إلزموا الاستغفار خاصة في الصحر وقت السحر الذين لم يرزقوا الإنجاب يردون الأولاد وذعبوا للأطباء فقالوا لا أنتم لا حظ لكم في الإنجاب إياكم أن تيأسوا من روح الله لا تنظروا للأسباب إنما لو أن أحدا منكم لازم الاستغفار بصدق لرزقه الله عز وجل وهيأ له أسبابا للأولد إذا أردنا انتشار الخير والبركات في أراضينا وكثرة الزرع بدل الآن الخضار تشوف وصل إزاي يعني البطاطس والطماطم والبصل ما دي زروع لو أننا لازمنا الاستغفار والتوبة وتقوى الله لأنبت الله الأراضي وكثرة الزرع لبركة أنت ممكن تتلالي حاجات دي بلاش زي زمان ويجعل لنا جنات تلاقي كل الحضائق بتاعتنا أصبحت مثمرة وكثرت المياه في أراضينا أنا أذكر لكم قصة حيث يعني كم نفع عن الله تبارك وتعالى بها فيما يتعلق بموضوع الاستغفار كان في شاب هذا الشاب أنا قابلته عند الشيخ مصطفى العدوي من سنوات طوال يعني يزيد فوق العشر سنوات هذا الشاب يعني مش أذهشني ولكن لفت نظري رحت المكان اللي هم بيأكلوا فيه اللي هو طلبة العلم فوجدت هذا الشاب هو الذي يقيم على تجهيز الطعام لطلبة العلم وجدت أن اللي حياته كأنه كان قد حلقها وبدأت تطلع من تاني بيبقى باين عن إنسان كده يعني تقريبا عقلته من الأصبع كده فأنا تعجبت في نفسي يعني جاي تطلب علم وانتحلق لحياتك صعبة شوية والمهم وجدت أنه أثناء هو يقوم يخدم يخدم يخدم زملاته يعني وروحوا بخلوم الصبح وهم عادين يحطرهم الأكل وبعد كده يأخذ الموعين يغسله فهو بعد ما جوه مع الطعام لقيته كده أي سنة ظهر ومسك المصحب بيقرأ فيه هو بصراح لفت نظر يعني ضارت الأيام ما سألتوش ولا حاجة طبعاً تعرفين أمن الدولة زمان كانت بيحصل له هجمات كده على طلبة العلم فأنا جيت إلى بورصعيد وبعدين بدأت أذهب تقريباً بعد شهرين في هذا الوقت جاءني خبر إن أمن الدولة هجمت على طلبة العلم وخاصة بتوع القاهرة وهذا الأخذ كان من القاهرة والأخذ ده كان من شبرة وقد حصلت مصيبة في شبرة فجمعوا كل ناس اللي تابع شبرة فاخدوه عشان يصل من منصورة للقاهرة يصل في كم يوم ده انت لو واحد يترحل من منصور القاهرة يقعد كم يوم يوم يومين ده قعد شهرين عشان يوصلوا من ده نوع من التعذيب يعني يا عدو في الإسم داي ومن ثلاثة وعادو في الإحاجز داي ومن ثلاثة المهمة ظل هذا الأخ شهرين لغاية ما وصل للقاهرة قدر الله عز وجل ان أنا سافرت ولسه كده على العصر لقيته جاي من الصفر فمسأله عن أخباره قال لي والله أنا تمسكت من شهرين أفرج عني النهاردة أول ما أفرج عني ما وجدت في قلبي ميلي ولا اشتهاق إلا أنني أرجع مرة تانية أكملنا على الإخوان ما إنهم جايفون طبعاً ممكن تبزك تاني تخيل؟ قعد شهرين بهدلة يعني أصل الله لأولكم العافية أنتم مجربتوش الترحيلات الترحيلات بهدلة بهدلة بهدلة, بهدلة سألوا أي حد جرب المسألة دي لما ترحلوا أنت الإيدة في الكلابشو ممكن تكون إيدك محطوطة في إيد واحد من المجرمين وعدهم جرب ويبقى قاعد كده يعني بهدلة وأول بخرج من هنا مرحش الحد ركب على طوله ورجع مرة ثانية اطمئن على إخوانا شاهدت خيل القلب ده عامل إزاي فالمهم أراد الله تبارك وتعالى أن ينفعني بهذا الأخ فبيحكيه لي بقى إيه سبب أنا بحكي لك القصة دي ليه عشان أنت أعرف الآن فقلت استغفير ربكم فأنا بسأله يعني أخ بارك فبدأ يحدثني عن نفسه وكأن الله عجل أنطاقه أن يجيبني على عايز أقول له أنت كنت حلق لحدك ليه فبيحكي لي بقى قصة الحياة بقول لي إيه بقى بقول لي أنا قبل ما عند الشيخ مصطفى أنا كنت بكتهت في طلب العلم ووالدتي ما كانش ليه من الدنيا إلا أمي وأمي كانت مشتهدة جدا كانت بتعمل المسهلة لكي تعلمني العلم واشترت ليه مكتبة مش عارف إيه وبتليت أمه فماتت بالسرطان وماتت بيته جميله جدا يعني مش يتسع ده مذكره ولكن الحاصل انها ظلت في غيبوبه وكانت لا تستيقظ الا ساعه الاذان فقط تقوم تصلي وخلاص فغابت انوعيها فتره ثم استيقظت من النوم قالت لهم وضووني اصلي الفجر وهي كانت في غيبوبه قامت صلت الفجر وهي في التشهد بعد ما ركعتين قالت اشهد ان لا اله الله محمد رسول الله وراحت ميتة على طول لان احسبها انها كانت امراسه لها المهم بعد ما ماتت أمي ما وجدت مالا يعني أكوف, أكوف به نفسي في طلب العلم ما عمل إيه بقى قال فحلقت لحياتي وكان عنده كمان حوالي طماطعين سنة قال فحلقت لحياتي وصفرت إلى ليبيا أشتغل طبعا أي واحد كان ملتاح يروح ليبيا يذهب خلف الشمس فقال لي أنا أذهب لليبيا وحلقتي لحيتي عشان أشتغل لما أجبع فلوس و أتعلم طبعا أول ما روحت كنت حارس جدا لحد يعرفني لا يعرف اسمي ولا يعرف سكني ولا أتكلم مع حد خالص لأننا عارف أن كان أيامها المخبرين كتير جدا تتكلم مع أي واحد تليوم يجيب أبو ظالك قال ليه فأجرت شقة كتاب مكان نائي وحلقتي لحيتي وكنت لا أتعرف على أحد وطول النهار أدور على شوري وآجي إلى المسجد اللي في الحي أصلي المغرب والعشاء قال لي كمان من صفة المسجد كل كلام أقول لك ده التفصيلات اللي بقول لك دي مهمة جدا لما سيقت قال لي بص أهل المسجد من زي عندنا تصلي وتخرج على طول ممنوع توقف المسجد من زي عندنا توقف ممنوع الكلام ده تصلي المغرب تمشي وبعد العشرة تيجي تصلي وتمشي خلاص ممنوع حتى توقف المسجد حاجة تانية إن كل مسجد أهله يعرف بعضهم بعض لو هم عادت في المسجد ثم دخل رجل من أهل المسجد الكل يقوم له ويسلم عليه لو دخل رجل ليس من أهل المسجد محدش يقوم له ده من عاداته التقاليد اللي, اللي لها أهمية بالكلام اللي هقوله بعد كده بيقول لي أنا دورت على عمل فلم أجد عمل لدرجة وصل بي الأمر فلوسه خلصت واعترض من الشقة ومش لآكل كنت بروح لمواقع الزبالة القمامة أدور على الخبز الناشف وأمسحه وأكله واشرب مي فألّف لما غلقت أو غلقت الأبواب في وجهي فذكرت قول الله تبارك وتعالى قول نوح عليه السلام فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يقول لي فوقعت هذه الآية في قلب موقعا قال فقلت في نفسي والله لأعكفن على الاستغفار حتى يرزق لله تبارك وتعالى خلاص يبا وعقد النية يعني الآية وقعت في قلبه دي بالمناسبة يعني قال إن نوح عليه السلام قال فقلت استغفروا ربكم من الله كان غفار أولوسل السماء عليكم مدرارة ويمددكم بأبوال وبنين ده وعد ربنا قال كده قال لأستغفرن لأ الله حتى يرزق لله تبارك وتعالى قال فذهبت أصلي المغرب قال عفواً قال فعكفت على الاستغفار من بعد صلاة الظهر ظللت أقول أستغفر الله وأتوب لي أستغفر الله وأتوب لي أستغفر الله وأتوب لي وقلب مليء باليقين أن الله سيرزق إلى أن جاء وقت صلاة المغرب ذهبت إلى المسجد وصليت المغرب وأسندت ظهري إلى العمود وظللت أستغفر الله خلاص قال فبينما أنا جالس جاءني رجل خد بالك انتبه بقى من الحتة اللي جايدي فقال له جلس قال فجلس هذا الرجل أمامي وكان يلبس يلبس لباسا ليس من لباس أهل الليبيا وهو ليس من أهل المسجد أصلا قال فأسند رجبتي لرجبتي ثم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقرؤونك السلام بيقول له كيف؟ بقول رسول الله وأصحابه يقرؤونك السلام فالأخ كان سغير في السن مش مدرك قال فنظرت إلي كده وقلت له طيب ظن في رأسي أن هذا الرجل يعني في حاجة ما التفتش للكلام فالرجل غاضب منه ورح زغد كده وقال له إني أقول لك إن رسول الله وأصحابه يقرؤونك السلام قال ثم قال هذا الرجل قال له وحاجتك التي تبحث عنها عندي وحاجتك آتيك نتقابل الفجر إن شاء الله خلاص؟ يبقى قال له إن رسول الله وأصحابه يقرؤون السلام وحاجتك التي تحتاج إليها للفلوس عندي آتيك الفجر إن شاء الله ده كان في صلاة المغرب يقول للأخ فلم أعبأ ونسيت الموضوع خالص ما لتفتش لي خالص قال فجئنا لصلاة العشاء نصلي فوجدت رجل دخل المسجد ولم يسلم عليه أحد ولم يقبل له احد فعرفت انه ليس من اهل المسجد ثم انه يلبس لبس مش من عاده اهل ليبيا يلبس قميص ابيض وعليه جاكيت جلد ثم ظل يصف لي في وجهه قال له انه اسود العينين جدا وشديد سواد حواجب الشعر ان الحاجب وجهك القمر ابيض قال ليس من جنس أهل لبي أصلي يقول لي الأخ فأنا ذهبت إلى البيت ولم أعبأ بكلام الرجل فجئت صلاة الفجر فصليت في المسجد وأول ما خرجت من المسجد وجدت هذا الرجل أنتظرني على الباب فسلم علي ثم جاء بحزمة فلوس كبيرة جدا. ووضعها في جيبي قال لي فأنا خفت منه أحسب أنه واحد من العملاء فرضت إليه المال فزجرني وخذ هذا المال قال لي خذ هذا المال وارجع إلى مصر ارجع إلى بلدك ثم اذهب فتعلم العلم في بلاد السعودية لأنك سترجع إلينا هنا مرة ثانية تقاتل معنا أنتوا مدركين القصة؟ أخي بقول لي فذهبت إلى البيت وأنا مرتبق خايف شاكك في الرجل ده فلما فتحت المال وجدت تقريباً على ما يحضرني حوالي خمسة دولار خمسة دولار فقال في نفسه الآن أنا أحتاج إلى مال يعني الدولار مش هينفع لابد أن أحتاج إلى تلتميت شوفوا الدقة قال فقلت الناس أنا أحتاج إلى ثلاثمائة ريال أو دينار ليبي تلتميت دينار ليبي حتى أستطيع أن أحجز مركبة وأرجع إلى بلاد مصر يقول فذهبت إلى الصلاة وصلي صلاة الظهر أو العصر فخرجت من الصلاة فوجدت الرجل ينتظرني على الباب وراح مخرج تلتميت دينار ليه بي وقال لي خذ استسقع عشان ترجع طبعا الكلام ده يا جماعة مش حكايات انا اثق في هذا الاخ انه صادق وزيك انا قدمت لكم اقولت لكم مين الاخ ده قبل كده وشوف حبس قد ايه ورجع قد ايه عشان تعرف صدق دينه يعني قال لي فانا جئت عند الشيخ بصف العدوي فقلت له انا انت بش هتستمر هنا انت بش هتكمل هنا لأن هذا الرجل أوصاك أن تذهب إلى بلد السعودية فأنت ستذهب بالفعل أسبوع جاء عندي, عندي شيء خطر بالعلم فما كان يستطيع أن يحصل العلم في خلال أسبوع كان هناك رحلة عمره فوفق هذا الأخ فحجز في فيه وسفر طبعا من ساعته وانا خبره انقطع عندي الشاهد من هذا القصة إيه يا جماعة إيه هو الشاهد مستفق هذا الرجل استغفر الله تبارك وتعالى فارسل له الله عز هذا الرجل ممكن يكون ملك ولا مش ممكن وارد ان شاء الله في مش وارد واما ان يكون انسان لانه جاء الى هذا المسجد وهو هذا الاخ لا هذا الاخ لا يعرفه احد فاحد امرين اما ان يكون هذا الرجل رجل صالح فرأى في منامه رؤية أوصاه الله عن هذا الأخ بالذات ودله على مكان في مسجد كذا هتذهب إليه في ساعة المغرب تجده فإعطيه هذا المال صح أو بصح ممكن ورد أو ليس ورد هذه القصة هذا المعنى الأول وهو يعني أقرب إليه. وممكن يكون هذا الرجل ملك لأن الأخ دحكالي بعد كده أشياء رجحت بها أنه ممكن يكون ملك فعلي منها هذا الاخ يعني كان ما يعرف بيته أحد هذا الرجل وصله إلى البيت يعني مهم شوية أشياء في قصة تشبه هذه القصة قصة المحمدين الأربعة عارفنا المحمدين الأربعة محمد بن جريد طبري محمد بن نصر المرازي ومحمد بن خزينة جريد طبري تفسير الطبري صحب تفسير الطبري محمد ابن نصر من رازل صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة محمد ابن خزيمة صاحب صاحب ابن خزيمة والرابع لا يحدون اسمه خرجوا جميعا في طلب العلم فنزلوا بلاد مصر فكل ما كان معهم لمن نفت وأضر بهم الجوع يعني جاعوا لدرجة أنهم يتلوون من الجوع فقالوا ليس لنا إلا أن ندعو الله فقالوا طب من منا يدعو الله فعملوا فيما بينهم قرعة مش كل واحد تقدم أنا أدعو تأمين علي أنا الأفضل قال له أرعى فجاءت القرى على محمد بن, بن خزين فقال طيب إطرمنا أنا هدعو ربنا أمهلوني حتى أصلي فبينما هو يصلي سمع صوتا خارج الباب صوت جديد ثم جاء قارع فقرع الباب خبت الباب ففتح له فإذا رسول الملك أو رسول الأمير أمير مصر ومعه أربع سرر فيها فلوس فقال من منكم محمد ابن جري الطابري فقيله وهو قال فهذه سرطة لك من منكم محمد بن سر المروزي فأعطاه السر من منكم حتى جاء بلنكم محمد بن خزيمة قال يصلي فانتظره حتى فرغ بن سرطة فأعطاه قال لهم إن الأمير بينما هو في القيلولة نائم في القيلولة إذ رأى في منامه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له أنت هنا والمحمدون قد طووا البطونهم جوعا يعني أنت قاعد هنا وسيب الأربع دون فدلهم على مكانه إذن هذا الشاهد يعني أسأل لكم إذن فالاستغفار عندما تلزم الاستغفار لابد أن يجعل الله تعالى لك مخرج لأن هذا وعد الله فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارة ويبددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارة أسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا ويصرف قلوبنا ويطوى ألسنتنا للإكثار من الاستغفار ونسأله سبحانه وتعالى أن يغنينا من الفقر ويؤمننا من الفزع ويطيل في أعمالنا ويبارك لنا فيهم وأن يصبرنا على طلب العلم والدعوة إليه وأن يتوفنه ورادنا عنا سبحانه وتعالى أقول هذا القول أستغفر الله العظيم لي ولكم بل أحضر بل أحضر طبعا ايوانك <تصفيق> ستلا بركاته الحمد لله رب العالمين